موسوعه النابلسي ك ونثني للعلوم ي ك ن الاسلاميه يفجرك ا ك ولك نصلي ونسكر وإليك ونحفيد نرجو نرجو رحمتك نرجو رحمتك نسعى ونخشى ع عذابك ذ عذابك اللهم ب عذابك ك إن ا ج د ب ا ك ف ا والحيط ا ر ل ل اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن توليت تقضي و ل اللهم يقطى ع ي ك إنه ا مواليك ولا عاديك تباركت ربنا وتعاليك ا يذل يعز ل ل من لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أ ع ط ي ت نستغفرك اللهم من ي ج م ع الذنوب والخطايا ونتوب ا ي ا ل ح موسوعه د على للمة ا ل ن ا أولا ف ب ل غ ن ا آ خ ر س ا للعلوم ه م أحل ي ن رمضان بالأمن ا شهر ا ل إ ي الاسلاميه ن و ا س ة و ا ل إ والعون و الصلاة ا على ل ص ا ا م و ش ر م ض ا ن و س ل ه لنا وتسلمه منا م ت ق ب ح ي ه ذات مضمون اجتماعي ن س ل م ك م و ت رحمتك و ع ه النابلسي للعلوم ا ل و ا ل س ل ا م إذن ه ا والنجاة م ن ا ل ن الله ر ا م إ ن ا نعوذ بك م ن جهد ى م و س و ت ع ك النابلسي ك ر ا م ا ك ل ل ع ا و ت ر ح م ن الاسلاميه وإذا أردت من فتنة إليك غير يا رب